متى يعلم الصغير على الصيام ومتى يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قاعدة عامة في الصلاة ونقيس عليها باقي العبادات قال علموا أولادكم الصلاة على سبع واضربوهم عليها على عشر وفرقوا بينهم بين المضاجع اذا الآن سن السابعة هذا سن يسميه العلماء سن التمييز سن التمييز ولذلك يقول صبي مميز وغير مميز ما هو سن التمييز أخذوا من هذا الحديث أن سن التمييز من سن السابعة ما معنى التمييز ما معنى المميز وضع العلماء ضابط لكلمة مميز متى يكون الصبي أو البنت مميز قالوا يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا ضابط التمييز المميز يفهم الخطاب ويرد الجواب وهذا في الغالب في الغالب يكون في سن السابعة فيكون عنده شيء من التمييز تمييز بين الصدق الكذب بعض الأمور لكنه يفهم ويرد يستطيع يرد إجابة صحيحة فعند جمهور العلماء سن التمييز السابعة قالوا هذا هو سن التعليم فنعلم صبياننا وبناتنا من سن السابعة الصوم قال بعض الناس لماذا تعقدون الناس هذا شاب صغير حرام عليكم لا ليس حرام الصحابة كانوا يعلمون الصغار الصوم منذ الصغر ونحن نقول هذا تعليم والله جاء الظهر جاء وعطشان عطوه ما يفطر ما في مشكلة لكن التعويد من سن العاشرة يكون في شيء من الشدة والإلزام حتى لماذا نقول هذا كلام بعض الناس يبلغ سن البلوغ ثم نقول يلا صوم وصل يصعب عليه ذلك ولذلك التعويد إذا كان من سن السابعة والشده قليلا في السن العاشرة إذا بلغ الإنسان يصبح الصوم والصلاة من أسهل ما يكون